بسم الله الرحمن الرحيم. الإثنان را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربنا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكل ويتمتعوا ويُلهِم الأمل فسوف يعلمون.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 ما ننزل الملائكة إلا بالحق وَمَا كَانُوا إذا منظرون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 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرُضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا, وأنبتنا فيها مِنْ كُلِّ شَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرُسَلْنَا الْرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنزلنا من السماء ماء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 إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لا أزينن لهم في الأرض ولا أجمعين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 بمخرجين ندعي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون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 فَأَنَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّيهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا أَنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آل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 ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هاؤلاء بنات ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون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 وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَنَجَّيْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا مَا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 نَزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ